وَلْيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ نَفَقُوا وَكِلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَن أو يُفْلِحُوا أُولَٰئِكَ نَعْلَمُ كِتَابًا لَّن ابْعَنَكُمْ رُمٌّ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنَ الْإِيمَانِ يَقُولُونَ بَأْسَ هَٰذَا الْقَوْمِ ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون <تصفيق> الذين قالوا لي وَأَنِّي وَقَعْدُلُ وَأطْعُونَ مَا قُتِلُوا قُلْ فَدَرَأُوا عَنْ أَنفُسِكُمْ الْمَوْتَ إِنْ كُنتُمْ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 فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِ وُفِّنَ عَلَيْهِمْ وَلَنْ يُحْزَنُوا يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ الذين استجابوا للله والرسول من بعد ما انصبهم القرص للذين احسنوا وَقَوَّدُوا أَدْرُنَ نَضِير